او بالمصر و انا بسي او بتثبتني بكلاما حلوة اللي شبهها انا او افروحي في الحاج و كنت بكور بحس بعد سهلت و البرش ادعي اخو بكبس الدبتة دبي كله طبابا ياو ام جادي الشوطة مش كايا سمعكو انتو قول العب بتاعكو حتى يلا مش سمعكو مش كنتو انتو في غده توم انا انت حضرتكم حد المانع اول الهوا انا صيداني ومعايا الدواء الغهتومي وشكلي وطيفي اتا اتا اتا كلها جاية تشانتحها رياحها بدل مجا رياحها ده انا بقديم وبرضو اللي بدح ولا اي مطارنة ما بيني وبي انا يلا عن نفسي اعمل نفسي بعمل تلوة بحل نفسي مش مسمود انا سانت نفسي فينك ويا حرفش مش شايفينك طبها من هيجا الدعوي غامر انا لا بتاع صورجة ولا سامر بصرف عققي كامل متكامل كرب تيجي على سكة أنا طوب الارض بيشتكي مني عملت حاجات اكبر من سني <تصفيق> اطمن نفسك وابعد عني ما بهوش انا بضرب عيد شمس ما حدش يشغلها من على سكه في يوم بيجي لها طنكوش استحملها طوله عيد شمس ما بتهيب معصر من ايها حد كندها فتمن نفسيها على مبتعه انا في فيها فيها <تصفيق> المصري في يوم ورا مايجيش لولا لما شافوني ماشي جنب الحيطة حسبت لي جبان طب لي كذا اتقرضيش <تصفيق> لو هتزيد في الزيطة <تصفيق> هتلاقي رد <ربي> الفعل يخط <تصفيق> <تصفيق> طب خط فاقابل يا امرأة انا مش ههوش لا, لا ما يا يالا ولا بسقع واللي ندى بنفع لبرو ولا موسك الشحن اللي انت لبسه وكلام المساجين اللي حفزته والكتب الليف على نزلته كل دماغه يشب مالليه اثبت حالة مش تكرت حالة نفز من غير اي اقوالة التليفون معروف يا زمانة ما يثبتش اللي انت على سليم البتي دجة لو سحرتني من اول نصرة وعجبتني بتي شقية وبيت سبتني بكلامة الحلو اللي شبهه I'm gonna rise up, my لما When I على I'll rise again. The phone وتقول breaking the world. We're the wind and the river. وكل مصورو بحس بعك سهنت والمرشد عايخو بقبس الدبابا بيقولو طبطار في غياب البابا شميت ونفسكو فترة ويهتم على أنفسكو اسهو فوقو حطو فرصكو راجع تاني عليكو يتغير كريم السل فرح لو راجع كلها مده ويمسك شارع هانتهالت فترة وطالع وينور جهت يا جدعان المصري الكل بيشهدلو حددو محددش عددنو صغرا محدش بيفتخد ماشي بطوله في أي مكان